تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نصرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى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 إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها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 فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فيما مَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ربك رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إنما